JASM FI THBATER JASM FI THBATER JASM FI THBATER KADDEM TADH YADER صمودة وعزمة صورة بيها ينصر عمها جاسم في ثباتة جاسم بالخيمة ظلمك سور الخاطر ينظر عمحة يرضى المال ناصر كل ما يطلب روخ صامنا بدر الزاهر وتذكر جاسم عودة من الوالد يلا افتحها لو همك زايد جاسم هاللاحظة بهمومة يناشد من يبدل على للنصر رايد من فل العودة تطبي وخاتمة بالدام عستعبار بس تبدد هامة من شعف رسالة بالأحزان تكلمة وتواصيهن بالطف ينصر عامة اذهار الرسالة والاحسان اعطاها رخصن الوالد يا مهجة طا النصر بدمي صرت اتمنىها نعدتني باسمي قلبي لما لازم اذا بعد قدام طح في <تصفيق> ثباتنا احسن الخيمه ينظر جاسم ما ضرا ويودع بقلبه ودموعه متحدره يا ليل يا جاسم رايح قلبه تفطره يا ريح اخويا او روح المنكسره بدمعه جمع آلامه لباس الجاسم للموت حرامه قد ثوب الوالد بشق نص لعمامه بالجاسم الحسن بيامه من الله وحسن توعد بالعزكار عمره ثلاثة عشار وما منهم يتأثر غاصب واسطهم يعلن اسمه ويفخار بس كل آماله يلحق جثة الأكبر يعلن بهتافه بالطفع و لا تنكروني ابن الحسن انا وللموت قدام لابس اكفانا وبوسط الحومه قدام برهانا لسه اذا بعد قدام في ثبابه سنو دو عزمه صوره بها ينصر علم يرسي سنو دو عزمه صوره بها ينصر علم دت من حدرعه وعزم الوالد شالة والتي ورث تقدام الأشبال واكتثرت حول في رسال وخياله ما وقف إلا بدفعة شسع عاله وان حان يصلحا بالاسكر ما اهتم والجاش بكثرة عالجاسم التم صارت عدوانا تتشفوتان مقان كثر الطعنات وتدرج بالدم من شاف طايح من على المهرب نصرة مثل العاصف عام ما فلعل عدوانا هل حاله متما بالهم يحمل جسمه شعلان الخما دميت صعب باب تنظر لرمله والنظراته صعاب همريسوا جسمه بالدم يتخضب جدت انحب يا مهي بالحسرة زينا سير ان